أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفق في الصور من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإله قيام يوم شرقة من الأرض بنور ربها وضياء الكتاب وجيء بالنبيل والشهداء وقضي بينهم بحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس مما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها كتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتمون عليكم آيات ربكم وينبرونكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتمون عليكم آيات ربكم وي لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق التلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتشبين رَبَّهُمْ الذين اتقوا ربهم إلى إِذَا زمرا حتى إذا وفتحت وَقَالَ وفتحت خَزَنَتُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبط فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأغرفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أدر العاملين وترى الملائكة حال فَيَسْلُكُونَ بِأَمْرِ رَبِّهِ وَقُضِيَ دِينُهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ